بسم الله الرحمن الرحيم إن الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر سنزل الملائكة حتى مطلع الفاجر